نكون مستمعين وصلنا للختام ولا فقر تعيشها صح واليوم رح نحكي عن كلام الناس وتأثيره علينا <تسجد> كلام الناس كلام الناس ارضاء الناس غاية لا تدرك عباره بنسمعها كثير ومقتنعين بصحتها ومع هيك بنبقى مقيدين وقلقين من كلام الناس ولا في وقت ما عيوني ما حد كلام الناس بيتنوع وبيختلف بين كلام سلبي بيحبطنا وبيوقفنا بمكاننا وربما بيؤذينا نفسيا إذا كان جارح وممكن يكون سلبي لكنه محفز لنا وممكن يكون إيجابي بينصفنا وبيسعدنا الآن مستمعينا في أشخاص مدمنين على إعجاب الناس بشخصيتهم لهيك بهم إرضاء الناس أكثر من إرضاء أنفسهم خلونا نروح سوى لنسمع آراء الناس بكلام الناس ولا أي حد بهمهم الأمر هلأ بتخيل إنه ماحدة فينا ما بهم كلام الناس بالمطلق. نحن نقدر نتحكم بأدي بهمنا يعني عالم أدي بهم هذا الكلام وقداش قادر يأثر على شخصيتها أو له بمزاجها أو أنه ممكن ما يفرق معه بس أنه ما حدا بهمه ولا أكيد تخيل الكل بهم وكلام الناس آمد بتأثر فيه بتأثر فيه لما حسب الشخص يعني حسب الناس اللي عم يحكوا بسمع كلامي حبيبتي بي فكرني كل اللي هذا الفكرة من كلام الناس كلنا يهمنا كلام الناس لأنه بالنهاية نحن عايشين بمجتمع وتاني الشيء ما تنتأثر بهالكلام ما بتأثر فيه حسب معرفتنا بهذا الشخص حسب مكانته عندنا إن كان قريب أو بعيد كله بيلعب دور <تصفيق> احنا بالنسبة لكلام الناس اكيد الانسان ابن بيئته زمان وقت كنا صغار اكيد اهلينا كتير كانوا ينبهونا على كلام الناس وما بيصير هذا وما بيصير هذا وما بيصير هذا فكتير يعني طلعنا مثل ما بدهم تزوجنا اكيد صرنا بعد اللي صرنا كبار صرت انتبه على حالي انه صرت بعرف ميزة صحة من الغلط وبالتالي طبعا انجبت أولاد فصرت يعني أنا أقل حدي من أهلي، أهلي كل شيء عيب، لا ما بيصير، لا ما بيصير، لا ما بيصير. هلا أنا لا صار كان في عندي أك يعني أهم شيء أولادي يعملوا شيء صح واللي بيناسبهم حتى يخدموا أنفسهم يعني. بس أهم شيء يعني الصح والغلط. هلا مع الأيام وكبرنا انتبهنا انه إرضاء الناس لا تدرك وبالتالي أنا ما فيني إرضي الناس كلها صارت أنت الآن انا أعيش حياتي بشكل هادئ وحر بمارس حياتي الطبيعيه بدون أي قلق او خوف من أي حدا حقيقة اه بس أهم شيء أنا باخذ باعتباري اني أنا ما بأزي حد كلام الدنيا كله and my ma I don't want to get ما بيهمني كلام العالم وتذكر بع العالم اللي عم تنتقلني بيا تكون غيري أو ذكر أو هي عندها مشكلة تجاهي لا أكيد ما بيهمني وما بتأثر فيه بتأثر بحكي أهلي إنه اعملي هيك أو لا تعملي هيك إيه؟ كيف بتعامل معه وطن شو عادي ما كتير معنيني يعني <تصفيق> سمعنا كلام الناس ما رح ينتهي ولا رح يوقف عند حد ان كنت ناجح او فاشل غني او فقير سعيد ام تعيس لكن من الضروري نعرف هل قيمتنا ومشان هيك كتير منسمع عن قصص الحب الحلوة اللي كان لكلام الناس دور بفشلها او نهايتها الحزينه وهون السؤال اللي بيخطر عبالنا هل الصح قيم الآخرين واختار نوع علاقتي فيهم بناء على رأي وكلام الآخرين تساؤلات كثيره بتخطر عبالنا رح نسمع أجوبتا ونتعرف على خطوات بسيطة لعدم الاهتمام بكلام الناس واحكامهم السلبية مع المدربة لما حسن بالتنمية البشرية خليكن على السمع. يسعد أوقاتكم لكل مستمعي اف ان اليوم رح احكي عن تأثير كلام الناس على نفسيتنا وعلى مشاعرنا كثير مننا بيعيش بطاقة إيجابية طوال اليوم وبيكون بقمة السعادة والسلام الداخلي وبيتطلع لبدء حياة جديدة بأهداف جديدة بس ممكن نصادف شخص يزعزع الثقه عندنا ويسرق طاقتنا ويذكرنا بكل الأحداث السلبية وبيشعرنا أنه نحن تماما بعيدين عن الهدف هدول للاسف هنون سارقي الأحلام وسارقي الطاقة وأول نصيحة رح قدمها اليوم أنه لازم نتعلم من الطبيعة وأفضل الأشياء الواجب التعلم من الطبيعة هو فن التخلي يعني مثل ما بتتخلى الأشجار عن أوراقها بفصل الخريف نحن كمان لازم نتعلم عنه نتخلم عن الخوف من آراء الناس ومعتقداتهم عننا لأنه في شيء بداخلنا يسمى الصورة الذاتية المثالية. كل انسان مننا بيحب يحافظ على صورته أمام الناس، وطبعا هيدا جاي من برنامج من الصغر باسئله مثل شو راح يحكوا عنك الناس إذا طلعت بهيدا اللباس، لحتى تحذف برنامج الخوف من آراء الناس لازم يكون عندك حماية او ما أسمي أنا شخصيا مناعة ذاتية. هيد المناعة ما بتخلي آراء الناس تأسرفه، لأنه بالحقيقة كلام الناس هو فقط كلام بيتردد من جيل لجيل يعني هي كلمات بيتفوى فيها الناس بدون ما يعرفوا السبب الحقيقي لا إله. يعني مثلا إذا كان عندك شخص إذا كان عندك هدف يعني تكون أنك شخص ناجح بالحياة وتحقق ثروة هائلة وإنت ما بتمتلك شهادة جامعية الناس راح تواجهك مثلا برفض هدفك وراح يرددوا أنه لازم تحتاج للتعليم الجامعي وأنه راح تعليك هالفرصة ولازم تردخل الواقع وتستسلم فأنت عزيز المستمع جاوبه بكلام بسيط يقدر يفهمه يعني ضرب له مثل بالحياة لحتى تحاول تطلعه من البرمجية اللي هو تبرمج عليها وقل له كثير من الاسرياء خضعوا لتعليم ذاتي فقط وأنه أغلب المفكرين ما كملوا دراستهم وذكر له كتير أمثلة من الحياة مثل توماس أديسون وغيره وعلى فكرة الإنسان اللي بيعرف وجهته بالحياة وبيعرف رسالته وهدفه ما رح يكترس كتير باراء الناس وانتقاداته لأنه جد رح يكون مركز للأمام كتير بطريقه, بطريقه لحتى يحقق هدفه ورسالته فرسالتي لكم اليوم أنه كن نفسك وعيش حياتك لا الحياة التي يريدها الآخرون منك وخلي كل الناس تتكلم بس خلي, خلي أفعالك هي اللي ترد وكون كما يريدك الله لا كما يريدك الناس وبالنهاية تحيي مني إلكون لكل مستمعي فقرت عيشها صح وعيشوها صح هيدا الحكي المزبوط حبك أجنود البيزعي لك ريتم وتأكدوا مستمعينا لما يكون سعيكم بالحياة برضى وحب وتسامح ومدركين لقيمتكم الحقيقية انها غالية وعالية جدا وأنت ما راح تتأثروا بكلام الناس إلا أن تتحفزوا حتى تكونوا الأفضل ورح تفهموا الحياة صح وتعيشوا صح. <تصفيق> وهو تردوس أطيب التحيات من فريق العمل اللي شاركني اليوم على الهندسة جمانة محمد على الصوت ميس سليمان أما رد الهاتف فنادين الشاعر أداد والتقديم رنا خضور والاغاني الحلوة اللي سمعناها اليوم مخرجتنا رودينا سليمان وهلأ صار وقت نرجع مستمعينا للستيديوهات اللادئية لنسمع أحلى الفقرات والبرامج والأغاني بس على هوا أثير أمواج FM